بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿عَدَمَ ٱلْقَاصِرَ ٱلصَّمِ Əm! Mm. go yeah. Oh. فَسَتَذَكَّرُ مَا لَا يَكُنُّونَ أَجْمَعُونَ بَلَى إِذْ نَسَجَكُمُ Hmm. <laughs> zmin والذين اتخذون يُرُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَيَكُونُ نَغَارًا لِّلَّيْلِ يَعْتَصِمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَإِنْ طَغَى All mm -hmm. خلقكم من نفس واخذ خلقكم من no mm -hmm. إذا مَن السن إتَ نَظُوم